الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى من السماوات وملء الأرض ومن ما شئت من شيء بعد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد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 بعثه إلى الجنة داعيا وللإيمان مناديا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة حتى كشف الله به الغمه فتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك ألا وهي السنة المطهرة زادها الله رفعه وتطهيرا وأكثر من متبعيها أما بعد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ملك وكان له ساحر فقال الساحر أيها الملك إني قد كبرت فأرسل إلي غلاما أعلمه السحر فأرسل الملك غلاما للساحر ليعلمه السحر وكان الغلام في طريقه إلى الساحر راهب فكان في الطريق إلى الساحر يمر على الراهب فيجلس إليه ويسمع منه ثم يذهب إلى الساحر فكان إذا تأخر على الساحر ضربه فشك الغلام للراهب فقال إذا تأخرت على الساحر فقل له حبسني أهلي وإذا تأخرت على أهلك فقل لهم حبسني الساحر فكان يفعل ذلك وبينما هو في طريقه فإذا بدابة عظيمة قد منعت الناس من المرور فقال الغلام اليوم أعلم الساحر أحب إلى الله أو الساحر على الحق أم الراهب فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة ليمر الناس فألقاها فماتت ثم إن هذا الغلام كان الله عز وجل يشفي على يديه من سائر الأدواء فكان يشفي الأبرص والأعمى ومن سائر الأدواء فقال الراهب للغلام أي بني إنك الآن أفضل مني وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل علي ثم إن جليسا للملك كان قد عمي فعلم بأمر الغلام فأتى إليه وأكثر له من الهدايا وقال له إن جميع ما هاهنا لك إن أنت شفيتني فقال الغلام إني لا أشفي إنما الشافي هو الله فإن آمنت بالله دعوت الله أن يشفيك فامن الرجل فدع الغلام ربه فشفى جليس الملك فعاد الرجل إلى مكانه من الملك مبصرا فقال الملك من الذي شفاك قال ربي قال ألك رب سواي؟ قال إن ربي وربك الله. فعذبه الملك حتى دل على الغلام. فجئ بالغلام. فقال له فقال له الملك أي بني؟ قد وصل من أمرك في السحر أنك تشفي الأعمى والأبرص. فقال له إنما يشفي الله فعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبه فجيء بالمئشار أو المنشار فوضع في مفرق رأسه فقيل له ارجع عن دينك فابى فشق نصفين حتى سقط شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فابى فوضع المئشار في مفرق راسه فشق نصفين ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فابى فدعا الملك جماعة من حراسه وجنوده وقال خذوه فصعدوا به الجبل حتى إذا وصل إلى قمته فإما أن يرجع عن دينه وإلا فألقوه من فوق الجبل فصعدوا بالغلام الجبل فلما وصلوا الى قمته قال اللهم اكفينيهم بما شئت فاهتز الجبل فسقطوا جميعا وعاد الغلام يسير على قدميه الى الملك فقال الملك ما الذي حدث لاصحابك قال كفانيهم الله فامر بجنوده فأمر جنوده فأخذوا الغلام في قرقور في سفينة مركب صغير فقال اذهبوا به فإذا توسطتم البحر فإن رجع عن دينه وإلا فألقوه في الماء فلما وصلوا وتوسطوا البحر قال اللهم اكفينيهم بما شئت. فأغرقهم الله وعاد الغلام للملك قال ماذا حدث لأصحابك قال كفانيهم الله ثم قال الغلام للملك أيها الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به قال وماذا؟ قال اجمع الناس ثم اربطني بجذع نخلة ثم خذ سهما من كنانتي واجعله في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام فإن فعلت ذلك فانت قاتله فجمع الملك الناس في صعيد وجاء بالغلام فربطه ثم أخذ السهم وقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صدغه فمات فقال الناس كلهم آمنا بالله رب الغلام آمنا بالله رب الغلام آمنا بالله رب الغلام, بالله رب الغلام فذهبوا إلى الملك وقالوا أرأيت ما كنت تحذر فإنه قد كان آمن الناس كلهم برب الغلام فأمر الملك بالأخاديد فحفرت على السكك في الطرقات ثم أضرم فيها نارا فمن تمسك بدينه ولم يرجع القوه في تلك النار حتى جيء بامراه تحمل رضيعا لها فلما اقتربت من النار كانها تقاعصت خوفا على رضيعها فانطق الله الغلام وقال لها يا اماه اصبري فانك على الحق الحديث اخوتي الكرام انه حديث جليل يحتوي على جمل من المواعظ والآداب والعبر ويحتوي على اصول منهجيه عظيمه لا بد لكل مسلم ولكل داع الى الله عز وجل ان يدركها وان يتعلمها هذا ملك ظالم كحال كثير من الطواغيط الظالمين الذين تكبروا وتجبروا على عباد الله فأذاقوهم وأساموهم سوء العذاب واظهروا الفساد في الأرض فانتشر وتكبروا وتجبروا على جميع الخلائق هذا الملك كان يدعى عرشه ويقوي ملكه بالسحرة وكان هذا هو المعروف في ذاك الزمان كما في زمان نبي الله موسى في بني إسرائيل لما أراد فرعون عليه لعنة الله أن يتوجه لنبي الله موسى وأن يقاتله دع السحرة فكانوا يدعمون ملك الملوك ويدعمون عروشهم فكان الساحر إلى جنب الملك فقال هذا الساحر للملك أيها الملك إني قد كبرته فأرسل إلي غلاما غلام شاب صغير ما قال أرسل إلي رجلاً كامل العقل مستوي البدن بل قال أرسل إلي غلاماً وها هنا فائدة لأن الغلام في التعلم أفضل من غيره فهو أسرع للفهم وأحفظ هذا أمر الأمر الثاني لأنه سينتفع من هذا الغلام أيما نفع فإن الغلام إذا تربى على شيء شب عليه صار متمسكا به لا يتركه ولا يفارقه ابدا ثم أمر ثالث أن هذا الغلام سينشأ ويترعرع في تعلم السحر فهو أنشط وأقوى وهو أكثر في الدعوة إلى هذا الضلال من غيره ولذلك طلب الساحر شابا غلاما فقال أرسل إلي غلاما أعلمه السحر إخوة الكرام إن الشباب هم سواعد الأمة كما أن الشيوخ هم عقول الأمة فان الذين يقومون ويتحركون ويدعون ويسيرون ويسافرون اكثرهم الشباب فعندهم من النشاط والقوه ما يستطيعون من خلاله ان يبذلوا جهدا كبيرا في اعمالهم ولذلك اختار الساحر غلاما وانظر رحمك الله اذكر مثالا واحدا لحال الشباب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول حفصة بنت سيرين رحمها الله يا معشر الشباب اعملوا يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب هو القوة فإن الشمس لا تملا النهار في آخره كما تملأه في أوله في أوله يعني في فترة الشباب يستطيع الانتشار والحركة وجل من صارع وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الشباب بل إن الأرقم ابن أبي الأرقم الذي مكس النبي صلى الله عليه وسلم في داره كان شابا لم يتجاوز العشرين من عمره وقد جمع الأرقم النبي والصحابة في بيته وكانت تلك هي النواه الاولى لبث دين الله عز وجل عنده جراه وقد تصل احيانا الى التهور فانزل رحمك الله الى معاذ ومعوذ ابن عفراء معاذ ابن عفراء ومعوذ معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو وخرج معاذ ومعوذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شابين صغيرين في مقتبل العمر قبلهما النبي صلى الله عليه وسلم لقوتهما انظر إلى هذين الشابين اللذين قد تربيا في طاعة الله لتعلم أنه ينبغي على المربين أن يعتنوا بتربية أبنائهم على طاعة الله لينشئوا شبابا يحملوا راية الإسلام فإذا نشأوا على طاعة الله وتربوا على القرآن صاروا كالجبال الراسيات لا تؤثر فيهم الأمواج وإن ارتفعت ولا تؤثر فيهم الرياح وإن اشتدت لأنهم قد تربوا وترعرعوا على طاعة الله عز وجل كما حدث لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن بن عوف والحديث في الصحيحي بين أنا يوم بدر في الصف فإذا بغلامين صغيره أسنانهما فإذا بأحدهما عن يميني وإذا بالآخر عن يساري فغمزني أحدهما وقال يا عم أتعرف أبا فقال وما تريد من أبي قال لقد علمته أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علمته أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا الله أكبر إنهم شباب قد تربوا على حب الإسلام إنهم شباب قد تربوا على طاعة الرحمن فصاروا كما ترى لا كما هو حال كثير من شبابنا نسال الله ان يهديهم قال عبد الرحمن فعجبت فاذا بالاخر يغمزه والعجيب انهما لم يتفقا على ذلك لكنهما قد تربيا وقد شربا من مسقات واحدة مسقات النبوة فقال لعبد الرحمن رضي الله عنه مثل ما قال له الآخر قال فعجبت لأمرهما فبينما نحن كذلك فإذا بأبي جهل يصول ويجول في ساحة القتال وإن عكرمة ولده يقف أمامه ويقول دونكم أو انتبهوا لأبي جهل انتبهوا حتى لا يقتل قال فلما رأيته قلت لهما ها هو صاحبكما قال فانقض عليه كالصقرين فابتدراه بسيفيهما حتى مات فقتلاه هكذا إخوة الكرام تربى أولئك الشباب على طاعة الله فانتبه لذلك ومن ثم اختار الساحر غلاما ليتربى على هذا الأمر حتى يتأصل في نفسه فأرسل الملك غلاما ولم يرد في القصة شيء ولا تفصيل عن هذا الغلام ولعلهم ويظن والله أعلم أنه من الأذكياء النبهاء لأن الملك لن يختار له إلا أفضل الشباب فجاء هذا الشاب وهو في طريقه إلى الملك مر على راهب في صوم عابد من العباد يعبد الله في صومعته والعابد في عرفهم هو الذي اقتصر على العبادة وقصر عمله عليها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وانتبه معي أن العالم أفضل عند الله من العابد وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم وكفضل في حديث آخر او في روايه اخرى وكفضل القمر على سائر الكواكب ليله البدر لماذا لان العالم يدعو الناس الى ربهم ويظهر تلك الشبهات التي ربما تثار على الناس فان العالم وان طلبه العلم وان الدعاه الى الله عز وجل امرهم عظيم فان نفعهم يتعدى اما العابد فإن نفعه قاصر على نفسه، ومن ثم تدرك الفارق بين الغلام وبين العابد، فإن هذا الراهب هو الذي دل الغلام على الله عز وجل، ومع ذلك فإن الغلام قد تفضل عليه ورفع عند الله أكثر من هذا العابد، لماذا؟ لأنه استعمل العلم. في هداية الناس ودعوتهم لا أنه اقتصر على المكوث في بيته يعبد الله فحس وإن كان في هذا خير لكن هذا أفضل عند الله عز وجل ومن هنا فضل الغلام على هذا العابد فمر على عابد في صومعته فجالس العابد فكان العابد يحدثه ويظن والله أعلم أنه كان يذكره بالله عز وجل ويدله على الله ويذكر له من الآيات والأحاديث التي كانت عندهم من نبي ذلك الزمان أو الذي قبله فذكر العابد الغلام بالله وها هنا فائدة وهي أن كلام الله وكلام رسوله أوقع في النفوس من قيل وقال فإذا أردت أن تهدي قوما إلى الله فحدثهم عن رب العالمين بكلامه وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شيء إخوة الكرام أوقع في القلب ولا أكثر تاثيرا فيه من كلام رب العالمين وكلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال الله عز وجل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله وقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ألا تحدثنا يا رسول الله فأنزل الله تلك الآية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها فلا أحسن من كلام رب العالمين قالوا ألا تعظنا يا رسول الله فأنزل الله عز وجل ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فذكرهم رب العالمين ووعظهم فافضل الوعظ ان يكون من كتاب الله فتدبر فهو اوقع في النفوس رب رجل يتحدث بالساعات يتكلم كلاما كثيرا ويذكر حججا وبراهين ويحاول ان يبرهن لقضيه يتبناها بباطله وبسحر منطقه فاذا وجه المحدث واستمع إلى كلمات من كلام رب العالمين أو لحديث من أحاديث النبي الأمين وقع ذلك في قلبه موقعا فاذا أردت أن تذكر فاعتني أن يقدم في تذكيرك, في تذكيرك أن تقدم في تذكيرك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاستمع الغلام إلى الساحر واستمع الغلام إلى الراهب فوقع في قلبه ما سمع من الراهب للعلة التي ذكرتها لكم الآن وهذه وصية أوصي بها نفسي وإخواني ولا سيما الدعاء الذين يدعون إلى الله وكل منا ينبغي أن يدعو إلى الله عز وجل ذكر بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو والله أنفع فوقع في قلب الغلام ما قال هذا الراهب ثم بينما هو في حيرته هذه وقد مال قلبه لكلام الراهب ومما يدل على ذلك بينما هو في طريقه فإذا بدابة عظيمة منعت الناس من المرور فقال هذا الغلام اليوم أعلم أأمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الراهب فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتلها ويلاحظها هنا أنه قدم أمر الراهب ولم يقدم أمر الساحر لأن كلام الراهب هو المقدم في نفسه ولأن أمر الراهب أحب إليه من أمر الساحر ولذلك ما كان في القلب قريبا قدم في المنطق فلذلك قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب اليك فاخذ الغلام حجرا ثم القى تلك الدابه فماتت فتيقن الغلام من صدق كلام الراهب وبطلان كلام الساحر امن بالله ودخل الايمان قلبه حتى المشاش فجعل يدعو الناس الى الله عز وجل وتلك هي النكته التي اشرت اليها مقدمه تلك هي النكته أن الغلام قدم على الراهب أين الراهب أين دعوته هل يدعو الناس إلى الله ام أنه يقتصر على المكوث في صومعته للعبادة فحسب ويترك الناس يضلون ويكفرون بالله عز وجل الغلام من أول ما تعلم صار داعيا يدعو إلى الله عز وجل وكما دل على هذا الطريق صار دالا لعباد الله على هذا الطريق فلينتبه لذلك فمكس هذا الغلام يعالج الناس وأجر الله على يديه من الآيات والمعجزات أنه يبرئ الأكمه والأبرص والأعمى ويداوي من سائر الأدواء كما قال صلى الله عليه وسلم وانتشر أمره واستغل تلك الآية التي حباه الله إياها في دعوة الناس إلى دين الله عز وجل فسمع جليس للملك عن هذا الغلام فجاءه بهدايا كثيرة ووضع الهدايا عنده وكان الرجل قد عمي فقال له إن أنت شفيتني فلك جميع هذه الهدايا جميع هذه الهدايا فقال له الغلام إن الشافي هو الله وها هنا فائدة للأطباء والذين يداوون الناس ويعالجونهم الذين يخدمون الناس ويسعون في حاجاتهم اذا جاءك احد في مصلحه او اذا اتاك مريض في حاجه لتداويه فرأيته على الضلال يجب عليك ان تدعوه الى الله فانك حينئذ اقرب الى نفسه من كل احد وأن تذكره بالله وأن تعلمه أن الشافي هو الله وأن الذي يفرج الكربات هو الله عز وجل فإن انت سرت في الطريق إلى الله شفاك وهداك وفرج عنك الكروب ويسر لك الأمور ووصلت إلى مرادك بفضل الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون فهذا أمر ينتبه إليه لتكن رحمك الله داعيا إلى الله في عمله لعل الله جل وعلا أن يهدي على يديك أناسا لا يهديهم الله إلا على يديك أنت فلينتبه لذلك فكان يدعو الناس إلى الله فقال إني لا اشفي أحدا إنما يشفي الله فإن أنت آمنت دعوت الله لا أفعل شيئا غير أنني أدعو الله أن يشفيك فذكره كذلك بالدعاء وأمر الدعاء عند الله عظيم ولكن الناس يغفلون إذا ألمت بك حاء إذا أصبت بجائحة أو ألم بك أمر فهرع إلى الله عز وجل اولا والجأ لرب العالمين أما يجيب المضطر إذا دعاه فدع الغلام ربه فشفي هذا الرجل ورد الله بصره فعاد الرجل وقد تغلغل الإيمان في قلبه لأنه رأى الآية بعينيه راى تلك الآية العظيمة انظر هذا جليس للملك لكن لما دعاه هذا الداعي الذي احتاج الرجل إليه فعلق قلبه برب العالمين امتلأ قلبه بالإيمان بالله فلما عاد إلى الملك وقد أبصر قال له الملك من الذي شفاك فقال ربي قال ألك رب سواي فقال الرجل وهو يعلم جراء مقالته وما سيعود عليه من الأذى فقال ان ربي وربك الله فقال الملك فاخذه الملك وعذبه ليدل على من فعل ذلك حتى دل على الغلام وقد ذكرت لكم ان الراهب لما راى حال الغلام قال اي بني صرت الان افضل مني فلا تدل علي يعني أنت أحب إلى الله عز وجل مني لتلك الآيات التي أعطاكها الله عز وجل فلما عذب جليس الملك دل على الغلام فجيء بالغلام فعذب فدل على الراهب فجيء بالراهب قيل له ارجع عن دينك فابى جيء بالمئشار أو المنشار بالهمز او التسهيل كلاهما صحيح فوضع في مفرق رأسه ها ترجع عن دينك ولا تشق بالمئشار فابى الرجل ان يرجع عن دينه انه الايمان إخوة الكرام كما قال هرقل لابي سفيان وهكذا الايمان اذا بلغ مشاشه القلوب أو إذا بلغ مشاشه القلوب إذا استقر الإيمان في القلب فإن صاحبه لا يحيد عن الطريق إلى الله أبدا وإن أوذي في الله وإن عذب في الله عز وجل سبت هذا الرجل على دينه حتى شق الرجل نصفين وهو ثابت على دينه جاء خباب بن الأرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يبتلون ويعذبون في بداية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد رداءه في ظل الكعبة قال يا رسول الله ألا تنتصر لنا ألا تدعو الله لا تدعو الله أن ينصرنا فقال صلى الله عليه وسلم وقام مغضبا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا له بحال أولئك إن في من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع المئشار في مفرق رأسه فيشق نصفين ولا يرده ذلك عن دينه إنه الإيمان إخوة الكرام ويمشط بأمشاط من حديد يمشط لحمه دون عظمه وعصبه ولا يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون إنه الصبر إخوة الكرام على طاعة الله فإذا كنت على الطريق الصائب فاثبت فإن الله ناصرك وإن نصر الله آت لا محالة وإن دين الله سينتشر في كل مكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسيمكن الله لأهل طاعته وإيمانه لا محال لكن حينما يستحقون التمكين والنصر سيمكن الله عز وجل لهم حينما يصلحون قلوبهم ويصلحون ما بينهم وبين ربهم وما بينهم وبين العباد فإن الله عز وجل سينصرهم ويمكن لهم لا محاله كما وعد الله والله عز وجل لا يخلف الميعاد فشق الرجل نصفين ثم جئ بجليس الملك ارجع عن دينك فابه جليس الملك الذي ظل طوال عمره يخدم الملك والملك يغدق عليه من العطايا والاموال وهو في مكان رفيع لكنه أبصر الآية بعينه ودخل الإيمان قلبه ارجع عن دينك فأبى فشق نصفي ثم جئ بالغلام ارجع عن دينك فأبى فلم يقتله ابتداء وهذا من حفظ الله عز وجل لعباده وهذا من حفظ الله للداعي إلى الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على ناهجه واقتفى اثره إلى يوم الدين أما بعد حفظ الله عز وجل هذا الغلام لأنه تصدر في دعوة الناس إلى ربهم وهذه فائدة اعلم رحمك الله إن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وسرت تأخذ بأيدي الناس إلى الله فإن الله حافظك إياك أن تسيء الظن بالله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إياك أن تلجأ لغير الله إياك أن تبيع دينك بدنيا غيره إياك أن تبيع دينك بشيء من لعاعة الدنيا لأن تتقرب إلى فلان أو لتكون لك منزلة عند فلان لا بل عليك أن تلجأ للملك جل في علا فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو الذي يحفظ العبادة فمن لجأ إليه أجاره ومن آوى اليه فقد آوى الى ركن شديد كما قال صلى الله عليه وسلم عن نبي الله لوط فهذا الغلام نلاحظ ان الملك لم يقتله كقتله هذين الرجلين بل اراد ان يقتله بشيء اخر فامر الجنود ولانه رأى فيه من النباهة ورأى فيه من القوة الخارقة ظنا من الملك أنه سح ما رأى فأراد أن يحافظ على الغلام وأن يجرب معه امورا أخرى من التهديدات وهذا ايضا من حفظ الله عز وجل أنه لم يعجل بقتله تذكرون الحسن البصري؟ حينما خطب الناس في ساحة عظيمة في البصرة وتكلم الحسن عن طاغية زمانه الحجاج وتكلم الحسن في الحجاج كلاما شديدا فبلغ الأمر الحجاج فقال الحجاج عبدا من عبيد البصرة يسبني ولا أحد يرد عليه والله لاسقينكم من دمه وكان لا يحنس في يمينه فلما دخل عليه الحسن الذي استعان بالله ولجا الذي تضرع إلى الله عز وجل وثبت لما دخل عليه الحسن قذف الله الخوف والرعب في قلب الحجاج من هذا العالم الطقي الجليل فما استطاع, الحسن فما استطاع الحجاج أن يقتل الحسن وطيبه بأفضل طيبه واستفتاه في بعض الأمور والقضايا ثم قال له انصرف راشدا يرعاك الله حفظه من؟ الله عز وجل هو خير حافظ والإمام أحمد رحمه الله وما ادراك ما أحمد ترخص الناس في زمانه والرخصة جائزة إلا إذا رأى العالم أنه بترخصه تدبر إلا إذا رأى العالم أنه بترخصه سيضل العبادة فانه يتعين حينئذ عليه ان ياخذ بالعزيمه لا ان ياخذ بالرخصه لان الامر صار متعديا لم يقتصر على الايذاء الذي سيقع عليه بل ان الضر سيقع على سائر الناس احمد رحمه الله في محنته اذي اكثر العلماء فترخصوا ووافقوا قول هؤلاء على الاعتزال وأن القرآن مخلوق لكن أحمد سبت ولو أن أحمد تكلم قالت هؤلاء لعل الكثير من الناس سيضلون بموافقته أو بترخصه وفي الموقف الذي ذكر أنه لما دخل وراى الصيادة ورأى موقفا عظيما نظر إلى الشرفات فإذا بآلاف من طلبة العلم يحملون المحابر والأوراق وينتظرون مقالة أحمد ما الذي سيقوله؟ ان قال أحمد أن القرآن مخلوق سرنا لمقالة أحمد فلما رأى أحمد ذلك علم أن الرخصة حينئذ لا تجوز فتعين عليه العزيمه فسبت رحمه الله وكان يناظر كل يوم ويجلد يناظر كل يوم ويجلد حتى كاد أحمد أن يموت والمعتصم يقول لا أريد أن أقتلك يا أحمد قل كلمة واحدة فيقول يا أمير المؤمنين إتني بنص من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به سبط رحمه الله وجلد جلدا عظيما فحفظه الله من القتل من الذي حفظ أحمد إنه الله عز وجل من الذي ثبته إنه الله عز وجل حتى فرج الله محنته وزالت قربته وصار أحمد إماما لأهل السنة والجماعة لا يحبه إلا من كان من أهل السنة والجماعة ولا يبغضه لمنهجه إلا من كان مبتدعا والعياذ بالله رفعه الله على رؤوس الخلائق لأنه ثبت في تلك المحنة فحفظه الله فلينتبه لذلك ثم إنه ذهب به فدع الله اللهم اكفينيهم بما شئت فلتكن تلك دعوتك إذا ذهبت إلى الظالمين أو إذا ألمت بك ألم بك أمر عظيم فادعوا الله عز وجل فإنه يزيل الكربات ويكشف الله عز وجل الغمة فقال اللهم اكفينيهم بما شئت فكفاه الله شر هؤلاء وسقطوا من فوق الجبل ثم عاد إلى الملك فأرسل معه الجنون ليلقوا به في وسط البحر أيضا نلاحظ أن الملك لم يأمر بقتله مباشرة بين يديه وهذا من حفظ رب العالمين للداعي إلى الله وهذا الرجل مؤمن ال فرعون ما الذي حدث له حينما دعا إلى الله عز وجل وأمر بالمعروف أمام أولئك الطغاة لما دعا الناس إلى ربهم وثبت فإن الله عز وجل حفظه فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب حاق بهم العذاب وحفظه رب العالمين ثم قال في آخر الأمر أيها الملك إنك لست بقاتلي إن أردت قتلي فافعل ما آمرك به فطمس الله على قلب هذا الملك ولم يبصر حقيقة الأمر طمس الله على قلبه فدع الناس وجمعهم في صعيد واحد واجتمع الناس من كل مكان ينظرون إلى قتل هذا الغلام وقد انتشر أمره وذا عصيته بين الناس فلما وضع الغلام على الشجرة وأخذ السهم من كنانته وضربه بالسهم ولعل السهم ما وقع في مقتل, مقتل فقد جاء في صدغه ما بين عينه إلى أذنه ها هنا وغالبا هذا المكان ربما لا يموت منه لكن الله جل وعلا أراد امرا فإن هذا الداعي الصغير قد أدى ما عليه من المهمة العظيمة وجاد بنفسه وضحى بها ابتغاء وجه الله عز وجل جاد بتلك النفس لأجل أن يهدي الناس إلى ربهم وبالفعل قال بسم الله رب الغلام انظر كيف طبع الله على قلبه كما قال الله عز وجل وكما أخبر رب العالمين أن الذين يتكبرون في الأرض لا يبصرون الحق حقا ولا الباطل باطلاً ساصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرجد لا يتخذوه سبيلاً وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً فضرب الغلام فمات فقال الناس كلهم آمنا بالله رب الغلام آمنا بالله رب الغلام ثلاث مرات فاشتاط الملك غيظا كان بالأمس رجل واحد يدعو بعض الناس الآن آمنا جميع الناس ماذا أفعل لجأ إلى كل حيلة يلجأ إليها كل طاغية متكبر الحرق والقتل فحفر الأخاديد كما قال الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود هؤلاء هم أصحاب الأخدود كما قال جماعة من المفسرين حفرت حفر في السكك والطرقات وعلى أبواب القرى عميقة وأضرم فيها النار إما أن يرجع الرجل أو المرأة عن دينه وعن دينها وإما أن يلقى فيها فسبت جميع الناس وهذا أمر عجيب سبتهم الله عز وجل كما سبت الصحرة حينما علقهم في جزوع النخل وأذاقهم سوء العذب وقتلهم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فانقضت الدنيا بما فيها وصبت هؤلاء وألقوا في الأخاديد حتى ماتوا وهم على الإيمان فجاءت تلك المرأة برضيعها فخافت على ولدها فتقاعصت رجعت إلى الخلف فأحدث الله تلك الآية قال يا أمه اصبري يعني اصبري على نار الدنيا فما هي إلا دقائق ثم تصيرين إلى رب العالمين في جنات النعيم اصبري فإنك على الحق فألقت المرأة نفسها وولدها في النار إخوة الكرام هكذا ينبغي علينا أن نثبت على دين الله عز وجل في أيام والله كثرت فيها الفتن وتكلم فيها الرويبضة وخرجت تلك الحملات الشديدة في القنوات الفضائية تلك الحملات المدعومه تلك الحملات المدعومة منها هنا ومن الخارج لتشكيك الناس في دينهم وللطعن في ثوابتهم وفي ائمتهم حملات متتاليه حلقات متواتره يطعنون فيها في أئمة الإسلام وعلمائهم يشككون الناس في صحيح البخاري ثم يأتي الرويبضه ويتكلم بكلام ويقول أن العقل يرد النقل ثم يأتي الرويبضة الآخر وكأنه يدافع عن دين الله وهو يضل الناس عن دين الله حملات كثيرة متكررة ارتفعت رؤوس أهل البدع والمنكرات والضلال صاروا دعاه يدعون الناس إلى الضلال يحرفونهم عن الحق ويزيلونهم عن الصراط المستقيم ويسيرون تلك الشبهات والبدع والضلالات أمور عظيمة تحتاج منا لتكثيف دعوتنا إلى الله وللأخذ بالناس بأيد الناس إلى الله ولتعليم المنهج السلفي الصحيح لتعليم منهج أهل السنة لا لابد أن نبث ذلك وأن ننشره حتى نتصدى إخوة الكرام لتلك الخروفات والمنكرات والبدع، وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، فهم على المنهج ثابتون لا يحيدون ولا يتحركون. ويدعون إلى الله على بصيره أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بأمر ديننا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا اللهم اصطر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان يا رب لا تجعل للظالمين وللكافرين على المؤمنين سبيلا واجعل للمؤمنين عليهم سلطانا مبينا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم نصرك يا قوي يا عزيز اللهم أنت الملك الجبار اللهم أنت الملك الجبار لا يعظم عليك شيء يا ذا الجلال والإكرام فاللهم انتقم وحص الظالمين واقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا اللهم نصرك لعبادك المستضعفين اللهم نصرك لعبادك المستضعفين اللهم جعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا الغمة وعن سائر المسلمين اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء وسائر الأدواء يا ذا الجلال والإكرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم آقم الصلاة